الله الله اكبر سمع الله من حمده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون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 May Allah Hune Hamida السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر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 ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمه والرضوان عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والاحسان واجعل عاقبه امرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران العفو والصفحة والغفران والعتق من النيران والعتق من النيران والعتق من النيران سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين